هذا القرآن في الثلاثة الشباب المسؤول محمد الله تعالى الخماه بي شخص يوصني هذي الوصول رحمه الله الجهد عالم من في المحارم جهاز موالع التكليف من الجف والنسيان والاشتراك نعم فالشرع حيث من ذلك فمتى من ومتى ان انتقموا من اهل كان وانزلوا من النبی السماوات عليهم من الجنة والجنة المزید المزید في فرنسا المسيء في فرنسا وافرم على المسلمين جرمان وانزل عليهم من وانزل عليهم الجرمان بفعل عليهم الجرمان على عليهم الجرمان هذه عليهم الجرمان كل بطلقيني معاه بطلقيني معاه بطلقيني وهذا من حواء زينها من ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي من ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي بشرط متى كان الجاهلوس متى كان الانسان معظوما بالجاهل فلو ان الانسان زنا في بلاد الاسلام فانه لا يؤمن بذلك او قتل وقال ان اجر من قتل حرام فانه لا يؤمن بذلك فانتبه الجانب العظم هذا الجانب العظم في كل اوامتي في الاخر في الاحسان في كل شيء لكن متى ما توقى شرط العدري ولن كو يبدل بين رجل يعيش بجلال الإسلام المسكين وبين رجل يعيش بجلال الكفر وبين رجل نشأ في جادة بعيدة فنقول الجميع يوضع على حد سواء طبعا لا ولكن الأرض تتحكم وظهور السنة وخفاؤها إذا في ذلك ونفس التحلي لجهة ظهور وخفاء إذا في ذلك كل هذا ينظر اليه العلماء وليهذا الإعظار عدم الإعظار إنما أمر يوكل لمن يوكل للخضاء يوكل للعلماء لنعلم بنا يقولون كلان هذا ينظر, ينظر. كلان هذا ينظر فيقتل في مثلا أهل يكلف بكذا وفقرا هذا يعبر فهذا عند العلماء وليس تابعا للأشخاص يعبرون ولا يحبونك. هذا عند العلماء عند الصلاه وعند الصلاه فالجاهل عذر نعم عذر في كل شيء في كل شيء قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى ترقبوا وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليذل قوما بعد ذلكم حتى يبين لو ما يتقون ولا أحد أحبه إليه عذر من الله سبحانه وتعالى لا أحد أحبه إليه عذر من الله لكن بشرطه لا تنفى للسيد ولا تنفى هذا القيد بشرطه بشرطه يا إش وحش جلد السليس ولا يطلق أو يتفل الزن أو يقفل يسلق الزمال أو يقفل حقه اخواني واخواتي في الميراث وبعد لك والله استغفر الله مثل الشعائر المعصيه اقضي اذا جئت هذا ماذا تعلم او واحد يبقى في بلاد الاسلام موجود من يدعي ويستوحي ويحذر الشرك وهو اعلى منه استاذات يقولون له إياكم حسنوية احفر مجمي نزل اطعمه الأولياء ونزل اطعمه الزمر واشفر اطعمه الزمر فلتأ على أن هؤلاء وهابيون وأن الوهابية ويظفر على حد الجوار لا رأس ألن وهابية ما وهو يحفر بلجم السيء يسمع المسجد ومسجده بجوار وضبط ثلاثين سنة وأوردعين حتى مات لم يكيف نفسه ان يذهب ولم يذهب ليسمع فهذا معرض قال سبحانه والذين كفروا الله عما انذروا معرضون وما اظرهم الله مع انهم معرضون لم يجد النبي وسمعوا وعرفوا لعله لو انهم سمعوا وعرفوا افتتحوا لكن اعرفوا ومن اعرض من ان ذكرت استف ثم اعرض عنه يراد ويبقى تنفيذ كلام الرساله يتمسح بالظهور ويدعوها من الله عز وجل ولا اي نوع حاجه واحد او ناس في بيديوكم بعيدة في لا اسمعنا نفسها او سمع المساعدة وكلم التوحيد ولا اسم فذهبوا يقيمون هذه على الثمور ولا على يعني توحيد هؤلاء يعذرون اذا كفاء العمل وظروف خفاء الحكم وضبوط له دور في العلم وعلم إثنين ظهور سنة وقصاؤها له لا أيضا تأثيره في هذا أقدار لا تأثيره في الحكم كل هذا لم تأثير لهذا مخصول الجمع العذر لكن يكن بشغل, بشغل. ولهذا العلماء يضعون كلمه او عباره تحفظونها كلكم لا بد من توافر الشروط والتفاؤل في لا بد من توافر الشروط في المواد نعم وهنا السؤال عن المواد صلاه يوم من رمضان فعقم الصوم صرف مامور ولهذا نقول عد اذا كان الشيء ايجاده محرما فهذا الخلق حرام فالحرام يكون ايجاده هو المنزل عنه والملك هو الذي يكون احلامه وانتظاره هو المنزل عنه فالصوم انتفاخ على الصوم لكن الحلف بالصوم فهذا هو الفرق بين فعل محمود وقوس محمود اقول لك هذه قاعده عامه فمتى فعل المبتلف شيئا جاهلا لتهديمه فلا شيء عليه رجل اخرج بالحج وفي ليله مختلفه جمع زوجته لكن قال ظننت ان قول رسولك صلى الله عليه وسلم بعدما سالنا القبور عرفه المبلغ جاء يوم السبت و بكيت جاء مع زوجته معلوم لان الرجل لا يحله زوجته الا الاتحاد الاتحاد الكامل يفعل كل افعال الحاجه لكن لا يتحل الاتحاد الاول الاتحاد الاصغر اذا فعل كل شيء من عيد الا الصواب متى فإنه يحل لو كل شيء إلا مرأة ده جعل لا علم لا غمى ولا حرق ولا قصر ولا فاع بشه ندى ابن عرق وبات فيه الزيق وهو فيه الزيق لينا جامع مرأة فيجب دمعه مرأة التي النبي سنقول الحج عرق ولا قلص عرق الحمد لله وقد انتهى الحج فدام عمره، فما حكم حج هذا الرجل؟ لأن الجماع موافق للحج بالحج، فما حكم ما؟ الجواب: الصديق أحمد ليس عليه شيء إذا دام أنه لم يعلم أنه خواص، وقد قارب من هذه المسألة، إن عليه شيء بأنه قد علم أنه خواص. ومن اترك ما عليه الظلم فلا يمكن ان يرى الا اذا عين انه خرج من الاحرام وعليه فهذا مفرط في عدم السؤال لكن هذه الاخر جمع في مكان رمضان فهو يؤمن ان الجماع بدون لا يات وهذا وهذا راجع وتسال عنه كثيرا يقول انا ظننت ان بدون لا ولا يوجد في أهالي الله وظهر أن الجماعة بناء على هذه القاعدات لا شيء عليه وقد ذات وقال ذاته بعض العلمات لأن الجماعة من المقصد وقالوا إنه مقصد وإن كان الإنسان الغاز سواء في الحك أو في السياس وانتجلوا بالمسبة للقصد بما جاء عبد الله رضي الله عنه للرجل الذي جاء به النبي صلى وقال رسول الله هلك فنظره بك المراه قالوا فهذا الرجل جاري فما التواه عن هذا النبي التواه يقول ان أغرق أغرق على انه كان عاليا فإصباره مع علم بعد أن فعل ثم داء يقوله ما بالجلام موجود هذا خلاف ضرب فإصباره النبي صلى الله عليه وسلم يستقصر وضع في الانتصار المضار في الانتصار الاحتمال ونزل منزله العموم في المقام فهذا ايه قال هذا مأمور فاذا كان هذا صبت مأمور فعدل الصوم صبت مأمور اللي هو الصوم وعدل عدم يعني عدم الصوم فإذا كان الشيء ايجاده محرما فهذا فهذا الطرف حرام فإذا كان الشيء ايجاده محرما هذا هو إيجاد إيجاد الطاقة فهذا الطرف حرام هذا الطرف للقيام يكون حرام إذا كان اجاده محرمه الاجاده يعني اجاده, بالشيء. إجاده بالشيء. إجاد الشيء اجاده الشيء هو صرف النص لو صرف الصوت، اجاده الشيء هو الصرف فاذا صرف الصرف او جاب هذا الصرف ففعلوا يمهدد أنجلة الموضوع في النظار فيقولون يقول يمهدد مهددات العموم في المقارب لأن العموم إنما هو من صياد أو من خصوصيات الأخوات وليس يدخل أسعاد عموم وإنما هذا من نسبة انما الافعال لا يشغل العدويه وطلال الفعل يعم لا هذا القول عم فالاقوال هي لجذب ولا العموم لكن الافعال ما يشغل العموم لكن الاقوال فيقول فرق الاستصفاد في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقام فرق الاستصفاد في مقام الاحتمال لا يطاول على المستقبل من هذا الرجل أنت كنت عارف ولا مش عارف يبقى ينزل من ذلك العمق المتقل يعني يعني يبقى يتفر معانا يتناول من عرفة ويتناول من المعرفة نعم فيقولون الجماع من النهار ونظرات المرجد للأسرار المتقل فالجواب أنه لك حاجة تجلس الطالب من ذلك المتقل واضح وراجل يقول الرجل هلاك هذا أكبر اللى على اللي يعرف إيه، يعرف الحكم وأنا ممنوع، بس هو ما يدل كفّه، الذي جلّ كفّه، لكن يعلم أنه ذلك سحّم محظّماً، فعرف حرّه. كما قال هذا غير واحد لو جاء الناس في مخاوف أي جماعة مرّت في نهاية رمضان، هل يأكل أو ماذا عليه؟ يوم نقول قد لا يأكل، لكن جاء يقول هذا سوّ. نعم نعم فجاءوا فطلبوا من الحاجب ان يسترني الامر رجع وربي يقول ذلك وانما يستر الدين ما يرجو النصر مشكلا فقال التبصير من شهرات رضي الله يتجلس وقال رقل المسي وهو يخبر فقالنا عالقبليك ويجنوزي عليك إذن تبطى هذه القاعده عنه وبحكي لا يعلم أنه وقع في حفر مصورة الصدار عن الأخيرة أن أحد الجامعة وهو حالك لكن وردوا الدليل على وجود وقال انه ورد عن الصحابه ان من جامع فعليه كذا وكذا ولم يخطروا ولم يخطروا فالتوافق ان يقال هذا بيان للواجب في الوقت لا تمن على كل واحد فهناك فرق بين ان نحكم للشيء على فاعل معين في قضيه معينه وبين ان يبين حكم هذا الشيء فاذا قلت ان الجماع والاحتكاك مصدر للموجب والموجب هو يتحكم في الاول والموجب للجمله والبدله البدله هي القصه يعني في قول من فعل ذلك يذمه لو هذا الحكم الزراي كما نقول من القصه فهل ان من يعني إذا كان, كل... إذا كان من جمع أمراض أسنان وراثة قبل الحد الأول كيما حجه و... آه... يبصد عليه تفضل هل هذا لكل من جمع القاعده من العامة ليس كل من فعل لدعاته يكون مستجعا ولا من فعل كفرا لكيه كثيرا ولا من فعل كفرا لكيه كشرا وإنما الأمر يطفر فقد يبعى الإنسان البدعة ولا يكون كذلك وقد يبعى الإنسان ولا يكون ولا يكون كسر. ما تحقق في شرط هذا فالصحابة والإضافة عنهم يقولون من هذا عليه بلد وهذا آيات كذلك وهذه في, في, في أول على هذا نعم وليال العلماء يفرقون بين النوعي والتعيين زيه ففي فرص من الشعب والشعاب هذا لابد المحكسة تنزل الأحكام على محالها صحيح نعم فمن هذا الرغم أن القضيجة المعينة التي لا تكون فيها على الفرح المعين وفيس للحكم العلم وكما ان هذا ثابت بالاحكام فهو ثابت بالاحكام ايضا ونحن نشعر بان كل مؤمن في الجنه لكن هل نقول <تصفيق> هذا الرجل من في الجنه وهو مؤمن فقراه بطيب ويصوم ويتطبق ويحب ويحب فهل نقول هذا في الجنه لا يمكن نقول احسب هذا الرجل الذي ووقف في الصف مع المسلمين وابلى بلاع ولم تقرب الشمس إلا وقف بس نقول هذا رب السبيل لا نقول إنه جيد وإنما نقول شكرا وجيد كلمة تقرب الشمس بعض تقضي الشمس تركع الإشكالية لأن الشمس يكون هذا حكم بحسب ما في مثله لا بحسب الواقع الذي يحكم عليه هو شنيك يكون هذا الحكم بحسب الواقع وان لك بهذا الواقع ان لا تنسى ان ماذا في الجنه والله لان قلت بانه شنيك انت في الجنه لذا طبعا الناس يدعى الاولى منقول لا تقل شنيك قول احسبوا ولا لكم انت وما ومن نسى الشركه اذا لم يكن هذا هو فمن الشيء إذا؟ إذا لم يكن هذا الشيء؟ نقول الشيء من القاتل تكون كلمة غير لها؟ بالنوع فيقول هذا القاتل تكون كلمة غير لها؟ نقول ومن ومن يدري؟ إن الصحابة جاء له أمر الرجل الذي قاتل وقبل بلد حسن. حتى قال الصحابة فأحسن أحدهم من اليوم بهذا ما أحسن كله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في الناس اشتحاد مره فقالهم جوابهم انت يرى ايش الظلام قالوا لا احنا ما احكم ذلك انه لفت ولا؟ ان هذا فرض نص على الصحابة حتى كلامهم الذين قادوا ما احكم احد من اليوم انه ما احكم احد منه والنبي في الناس. هو في الناس فدلت على ان الضابط الذي يظهر الناس قد يكون خلاف الضابط وهل انت مكلف ان تقول فلان شيء ان كنت مكلفا فلا بد في هذا التفكير من شروط وضابط ان راعيتها فقالت أنت بدايتك الذي انت مكلف به لست مكلفه ليس مكلفاً تحصل عن هذا النوع شهيد وانت لا تعلم عنه او ان هذا في النار او ان هذا في الجن. لا يحصل على احد انهم الى الا من شهد لهم النص وانتهى حتى الذي ياكل جميع اعمال البيت لا نصر واحد يقول مثلا انه الشيخ السمك سريع في الجنه الشافعي في الجنه احمد في الجنه ابد وليس كان هذا القول لبعض العلم بصره بان من اطبقت الامه على الثناء عليه فلا مثلا الشافعي المالك احمد شيخ السمك فإننا نحكم له بالنصور لان مريض رسامة قال لما مر جمازة قال الأصحاب لما مرّت جمازة فأتنع عليّ خيرا فقال رسامة وجد ومرّت جمازة فأتنع عليّ شرّا فقال وجد قالوا ما وجدت قالوا أنتم شهداء الله في الأرض فقالوا ثالما من شهدوا هذا الرجل بالجنه فأم أهزم نقول وإن كان لهذا القول من النظر بان نعتمد نصا الا ان يقول ايضا لا ينبغي لا ينبغي وقد دارت المسيره على هذا قال باب لا يقال بلانش ينم الله سبحانه وتعالى اعلم بني خلق الانسان فلا ينبغي ان نطعن بابا ليس مكلفين رز لو كنا مكلفين لقلنا لكن لسنا مكلفين بي. فلا ينبغي ان نكتب عن كل واحد شهيد شهيد السن شهيد الله حتى أصبح شهيد السن شهيد الكور شهيد الفحاكس شهيد اللي. وكان هذه الأنقاض أصلحت كبار وكشرح في <تصفيق> يرى انه ان يفرق ان هذا الفرق بين الحكم العام او ما في الشكم العام هذه قاعده اتفق عليها طالب العلم فرق بين تقرير الحكم العام والراي ذي الحكم العام على بعينه فرق بين هذا وهذا هذه قاعدة يتعين علينا فهمها والتنبه لها لأن الخلطة فيها يؤدي إلى الخلطة الأحتمال قرض شق شكما عام أول هذا الفعل كفر أو ليس كفر هذا الفعل فسق أو ليس فسق هذا فعل نفس قرر هذا الفعل أول ثم بعد ذلك قرر استشقاء الفاعل لهذا الشق اذا عندك حكم قرره الاول بعد كده كيفيه ذلك الحاكم مثلا صعب فعله قرر اولا حكم هذا الفعل او خبز او فرد او بدعه او ماذا ليتقرر الحكم عندك انه خبز او, أو, أو كذا فعليه يترتب عليه كيثية إنزال هذا الحكم على هذا عند الإنزال عند الإنزال هل هذا الشكم بفعله هذا يستحق الحكم يكون كثيرا يكون فاتيقاً يكون انتبعاً يكون كذا امران أمران بد أن نتحقق منهما الأول التحقق من الحكم الثاني تحقق من ذلك اذا تبين لنا هذا وتقرر فمن المعني بهذا ومن الذي يستطيع ان يقرر حكم اولا ثم يقرر انزال الحكم ثانيا اهون عموم المسلمين اهون العلماء الراسخون والقضاء الموصلون بهذا ليس كل احد يكون مكلفا بهذا وإنما الذي يختص بهذا هم اهل الاختصاص اهل العلم والدرايه اهل النسوخ الذين يكون عندهم القدره على التحقق من الفعل وتوصيته وثانيا على انزال هذا الفعل على هذا الفعل معنا. ما تقولون في رجل خاصه ربك بالعدل قال هذا عبد وأنا رب لو قال قائل أنا عبد أنا رب وهذا عبد فإنه يكون هذه الكلمة كف ولا تسفل ولا تجد كف لكن ماذا تقوم في الحديث الذي من فرح الرجل بوجودنا قد قال اللهم انت عبدي اللهم ليس ليس هذا الرجل بشيء مع عمل عباره كفر والوعد هذه العباره كفر لكن ليس الرجل بشيء نعم ونحن نقول من جمع قبل الحج من اول الحج فعليه بنا ونزقه ناصر ولكننا من نخيج فيه يوزيج من العام نقول هكذا ذلك لكن نحن برد سخن على كل مرض حتى تنسف النوانع والجنو برشاكي من النوانع هذا هو باقتبط لنا أن نوانع سديد فيا تدر وهي راكدة سنة المحرمات وانكسره قولناها هي في الثالث الاثالث إذا طبع تأتيه لماذا ارتفاع الكفار لأن الكفار لتشبير هذا الجس أو هذا الزنب فإذا كانت الأزنب ولا جس فالكفار لو كانت المعصية فيها كفار وجعل الإنسان أن فيها كفار مع علم لأنها معصية فان تذكر عنه الكفار لكامل الجسد أم الكفار فلا يذكر عنه فأجمل به فلا يذكر عنه لأنه عالم لأنه إذ فلا جاكت به من أكبرها الخصة أنه يقوله حرام لكن ما عن خصة واحد زمن المرأة يعلم من زين حرام ووضع زوزك لا يعلم أن حتى الموت أعلم أني حتى الموت في هذا والله هذا مصفة سنة إني لو أعلم أنني سأوجب حتى الموت فليش الشغل والله ما فعل؟ ده أنا أفكر مسألة عن الإذن والسابة هل هذا رجل يعبر؟ وهو فاضح؟ هل هذا رجل يعبر؟ الجواب لا يعبر لا يعبر تجري ماذا. أعبرنا من أتى بالزنة في موط يعبر فيه حينها قال أجهل حكم ولم نعدل من غير الكفارة لأن هذا متعدل الثاني متعدل وطالما انه متعدل يبقى نلزمه بالكفارة ولو لم يكن العالم عن ذلك لأنه متعدل أنت تعرض مدينة حرام؟ نعم فزنيك أنت الآن أصلحت متعدل فيلزمك الكفار على الدنيا لأنك متعدل جاء مع مراته ثنال غمضات ولكنه لا يعلم ان في ذلك الكفار المغلاط يصول شهرين مستدائي متوسط لو علم رجل ذات هل يأتي مراته الا مجنون او قاض يعني واحد عشان يأتي مراته الآن ينصول شهرين مستدائي خليك على هذا فهيه يمكن يأخذ قال لي حاجة لو لم يخذف حتى المسلم طب لو أكل أو شاية خراب تحكيمكم يتقال خراب خرارة عادي شونك واحد عنده بقى شيء ما ده فقالك أنا هاتفل الأول بقى واشرب وبعدين هده جاني عادي ايه يبقى فطر هل هذا الزم الكفاره او الزمك يلزمك اذا احنا من حسين الشيء الاول حصرناه وما تلزمه الكفاره انك تعديت فلا تعظم بجانب الكفار والان الزمناك بالكفاره لانك تحايلت والمتحايل يعاقب بنقيض قصدك اذا اكلت او من اجل الجماع لها اعتبار للطعام والشراب يعاقبك بنفس اللقاء والأول انزلناك للاطفال لانك تعديت وكان واجب عليك أن تعلم اقتحمت ما حرم الله سبحانه وتعالى قال اسافر بك نفس المسافر زي اكل او قال اسافر باي القاهره وانزل في فندق او نقول يا زلمه لكن هذا الرجل مثلا صاقر لأداء عمره في رمضان هو وكان صائمين وكان صائمين ركب من هنا ورايح نزل ركب في الطيارة وصل إلى جدة وهو في جدة نزل عند الله لله فالفعالة تبعثي منه مثلا عمره نزل في رمضان فلما نزل الى هذا الرجل اراد ان يجمع المراكز خلاص إيش يعني فهل هذا لو جمع المراكز تكون عليه التكفره نعم يعني ليس متحير ليس لا متحير ولا متعدي فهذا هو اكثر جادله فلو أفضل ثم جمع امراته جاز له ذلك لأنه أفضل في الصفر يجوز له في الصفر طالما أنه أنشأ الصفر على وجه المشروع يبقى رخص الصفري كجمس عبد نعم <تصفيق> باقي أن يقال هل تقلل دعوة الجهد؟ رضي أن يقال هل تقبل دعوة الجاهل من كل من دعاها فلو فالطبع إن أنا جاهل هل كل من قد دعها جاهل أكثر ما أعوه كل واحد يقول أنا هل تقبل كل من هل مهم. نعم على وقال الله لا لكم من قبل ان قبل ايه فرق يا بشرطه كلمة الجار هذا بشرطه لأن البعض من الجار هذا ولم يضع له خلاص جاهل على أدل حتى إما إن أنا لا نجد على ظهر الأرض واحد يمكن ان أن على عليه لا عله لا عله ما يدرين على عله ولو سمع على كان وهذا يمكن ذلك قائل نحن حتى انه من سانا مش كان في العربة المسؤولة. هؤلاء وقعوا فريسة الشبهة اننا وجدنا ابانا على انه يمكن لو سنعوا النابس المسلمون يمكن فهؤلاء نحكم عليهم عليه بالكفر حتى سمعتوا هذا من بعض طلبة العلم يقول لا نحكم على الكفار الموجودين الان بهذه لكن نقول هؤلاء يفعلون فعلا الكفار من الكفار؟ الكفار هؤلاء قسم موجود في المدينة فقط اسمه وباقي الحقيقة إنما هو كلام في النصوص من غير واقع من الكفار؟ إذا الكفار موجودين الآن لا نكفرهم هؤلاء قد وقد وقد, وقد, وقد. ولعلهم ولعلهم نقول نعم الجهن معتابة ومن قال بان الجهل ليس من عوارض التسليم وليس عبرا فانه يكون مبتدعا تسليما ولهذا الخلاف والذي أعلمه باحسان علمي ليس بكون الجهل عبرا او ليس بعرق فهو عرق لكن الخلاف باحسان العلم هو في القائد المذكره الشيخ ابن رحمه الله رحمه واسعه واعلم الرجل انزال الحكم على الفاعل ليس في تقرير الحكم من قال بان الجاهل لا يعبر من قال والله سبحانه وتعالى قد ملا كتابه من هذا ومقصد الشريعه وهذا لكن الخلاف هو في انزال هذا الحكم الذي تقرر على الفاعل فانا اقول هذا الفاعل لا يعبر وانت تقول لا هذا الفاعل يعبر الخلاف بيننا خلاف ثالث طالما ان لك وجه قويه لها وحدون لك ائمه السوء مشايخه حجبوه عن سماع السنه ما سمع والشبه قويه وهؤلاء الذين يلبسون عليه هم الذين حصلوا على اعلى شهادات فلا الحق حتى اقيم الحجز عليه انا اقول لا هذا معرض هذا معروف هذا في دنيا وأمر دنيا لا يسمع لأحد إنما يسمع لمن يزيد دنيا ويبحث عن دياجة دنيا فهذا لا يعرف لم يتعلم لم يبحث عن الهدى للمضامن وبقي هاته ولو أعبرنا هذا لأعبرنا من كان في عدر الإسرابات فليه وجهته أنت لك وجهة وانت لك وجهة هاتان وجهتان في ماذا؟ في أصل حكم وهو هل الجهل عذر أم لا؟ أو في إنزال حكم على هذا الفئر ألعني؟ في إنزال حكم ولهذا كان الثلاث في إنزال حكم فائغاً أما في أصل هل الجهل عذر أم لا؟ ليس بكثير ولهذا لا ينبت لمن أنزل الحكم على هذا الجاهل وقال إن هذا ليعبر أن يقال هذا من الخلاف أو من قال ان هذا ليعبر أن يقال هذا من المرجع لا هذا ولا بك بل يبقى الخلاف وهذا الخلاف هو الخلاف الموجود وهو في انزال الحكم على الفاعل على الفاعد لأنه لعبة من تواصل الشروط من التواصل الشروط بالمانع محل اجتهاد عند العيد. العلم انا ارى من شروط في بلاد الاسلام شروط متواصل في وجود السنه متواصل صحيح من انت لم تسمع انت اعتبرت ذلك مانعا انا لم اعتبر ذلك مانعا لان الحائل بين ظلم ليس عدم التمكن من السمع وانما الحائل هو الاعراض والاعراض للتوضيح تعظم به ان مناع لو حيل بينك وبين السماء فان هذا يعد عذرا تنتج للمساله بارك ربي بهذه المساله, عبارة المسألة مهمه جدا مهمه في امرين مهمه في انزال الحكم وثاني مهمه في الحكم او في شر اللسان من العلماء الذين قلنا بهذا القول اول سنا بهذا القول لان الامر في ذلك لا بد أن يوصفه وتوصيفه الصحيح العلماء اختلفوا به حتى توصف توصيحه الصحيح وهل هذا يكون من الثالث أو من غير نعم لو قال قائد يَوْ ضَرَ وعاش في لا لكن لو انا رحت لو عاش واحد من المسلمين الشيخ يقول أنا انا لا اعرف مش شبه الخمره حرام الشيخ قال له عاش لو عاشت المسنين يقول والله ما لا اعرف ان دعوه البدوي دعاء البدوي شيخ. يقبل اذا كان هذا شبه خمر لا يقبل ففي دعاء البدوي ففي دعاء ختين ففي السجود له ففي التواصي عليه كف المدري امر تفكيري اجل ولم يعرف ان المرضى مرض فاننا نقول لا شيء عليه لا في الاخره ولا اخوك في لانه جاد وهذه قاعده لنفسنا منها شيء على قول قومك لا محظورات الاحرام ولا محظورات الصلاه فكل المحظورات اصطلبه بالجاد الأول ولا, ولا يعني لكن هذا هذا رجل لما يعرف وظل تاول الحديث عرب لكن واحد معاه الحديث بس هو كان ما يعرفش ايه اللي له دول الجيال نقول لا الحج كفاس فاللي بالكم بين حالين الآن حال رجل في ليلة من الزائفة من غير شيء، هو علم بالإحرام أنه لا يجوز له أن يأدي مرأة أن الإحرام يمنعها لكن لا يعلم متى يحب له ذلك فقالت ايه والله الذي خلف وجامع مرأة جامع بنفسي فجامع لا يعرف ما يحب له ذلك الآخر جامع امرأته متأولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحد عرق قال احنا خلطنا عرق الحمد لله يبنى وبيحى لي كل شيء ايه. فجامع امرأته متأولا بهذا هذا غير هذا هذا المتأول غير الثاني الثاني مقتحي فالثاني نقوله يكتب حجك وعليك بدنه وأنت خج من العام القرض. لكن الذي تأول هذا نقول قد يعبر إذا دلت القرينه على أن الرجل لم يكن صاحب مذهب رديد ولا صاحب قرط من سيء وإنما فعل ذلك فعلا يظن أنه هو الحق والصول هذا على القرض بهذا. نعم صلاح. خلاص نقف عند طبعا الشيخ يعني افضلني هذا وماذا تركت وجبنا الجميل